بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا أَمْرَى تلك آيات الكتاب المبين إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نحن نقص عليك أحسن القصص بِمَا أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إنت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 عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم يَمْتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِذْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْمُتَأَمِّلِينَ 119. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا لنا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين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 يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُم فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّ مَا لَنَا أُسْلِهُ مَعَنَا غَدًا يَبْتَحْ وَيَلْعَب وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قُلْ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْخُذَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُم عَنْهُ غَافِلُونَ قال ل إِن أَكَلَهُ الزِِببُ وَلََحنُ صبَتُد إا إذََّ خاسِرُون فَلََّا زَهَبُ بِهِ وَأَجَمَعُ أَْ يَجَعَهُ فِي غَيابَةِ الجُب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 قال يَا بُشْرَا هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ دَخِسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ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 تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما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 111. إنه لا يفلح الظالمون 112. ولقد همت به 113. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه 114. كذلك لنصرف عنه السوء والفحر إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وأنف يا سيدها لدى الباب قالت لا جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد مني من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من ذبر فكذبت وهو من الصادقين فلما وما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك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 إِنَّا لَنَرَاها فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَلَمَّا سَمِعْتُ بِمَكْرِهِمْ أَرْسَلْتُ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدتُ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَأَعْتَدتُ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا من هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجنا ولا يكون من الصاغرين قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهم الناصب اليهم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 ودخلنه حتى حين ودخل معه استجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق فيِي خُبَ زَ تَأكُلُ الطَيِرُ منه نبئنا بتأويله إنا نراك مِنْ نَبِّ الن بِ تَأُِهِينَّ نَوكَ مِينَمُحسنين قَالَ ل يَأتكُمَا طعَامُ تُ الزَّقَاالهِ إَِّ تُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَالِكُمَا مِمَّا عَنَّمَنِ رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وهن هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من ربنا لا علينا وعلى الناس ولاكن ما اكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن اغباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي 119. وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه 110. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان 111. وقال للذي ظن أنه ناج منهم مَن يَعْبُدْ رَبَّكَ فَأَنساهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خض وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبون قالوا أضغاف أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجى منهما والذكر بعد أمة أنا أنب كُ بِتَأْولِهِ فَأَسِلون يوسُفُ أَ يُهَصِ الذيقُ أَفْسْتِنَا فيِي سَبَعذَ قَااتٍِ سِمَالٍ يَأكُلُهُ سَبَعُد ن جَافُ وَسَبَعسُلَات وَسَبْعٌ بُلَاتٌ خُضْرٌ وَأُخْرَى يَابِسَاتٌ لَعَلِّي أُرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَتِ الزَّرَاعُونَ سَنَزْرَعُ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حصد فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قد تَمَّ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ رِيَاحٌ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَيَوْمٌ لَّا يَسْمَعُونَ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 أَنَ رَا عَن عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِهِ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 وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصير برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين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 بِهَٰذِهِ قَالَتُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُنْفٌ كَيْلًا وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَكَيْلَا لَكُمْ عَنْ ذِي وَلَا تَقْرَبُون قال سنراود عنه اباه وان ما لا فاعنون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا طلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظِينَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنُ على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم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 قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موفقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موفقهم قال الله على ما نقول وكيل وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُبْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا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 فَوَإِلَيْهِ أَخُوهُ قَالَ إِنِّي أَمَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُ بِجَاهِ عَلَى السِّقَايَةِ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذْنَمَ مُؤَذِّرٌ أَيَّتُهَا أن الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حن بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤكم كَذَالِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ أَعْيَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ أَعْيَاءِ أَخِيهِ كَذَالِكَ كَذَالِ يُوسُفُ مَا كَانَ لِيَ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قال فقَد سرَر قأَخُ اللَ مِ قَبْل سَأسَوَّهَا يُ صُوفُ فِي نَنفسْسهِي وَلَْ يُوبَدهَا لَهُم قَالَ أَاتُم شَّم م كََ وَلهَّهُ أَلَمُ بِمَا تَصفُون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إله مَنْ وَجَدَنَا مَتَاعًا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خلصوا نجيا وَلَكَ بِيعهُُم أَلَم تَعللَمُوا أَن أَبَكُم قَدَ أَقَزَ عَلَكُمَّ ُوسِقًا مِنَ اللهَّ وَمِ طَبلَلوا مَا فَقتُم فيِي يُوسُف فَلَن أَبْ وَوحَلأَ الاحَ يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق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 وَإِنَّ لَصَادِقُونَ طَالِبًا سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِجَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ فَحَسْبُكَ سَتَكُونُ حَرْباً أَوْ تَكُونُ مِنَ الْهَالِكِينَ قُلْ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 لَلََّا دَخَلُعَ لَْهِ قَالُ يََا أَْ يُوهَعَزيِيزُ مَنْ السَّلَ وَأَهْلَ نَُّّ وَجِ النَّادِ بِضَواتٍِ مُزْجَاتٍ فَأَوْ فيِي لَِكَيلَ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 119. وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ المحسنين قالوا تَلَّه لَ قَداء سَوَكَم اللَّهُ عَلَنَا وَإِن كَُّ لَ خَطئين قالَا ل تَصْربَ عَلَكُمُ اليَون يَوْفِ اللَّهُ لَكُم وَهُوأَ اذهبوا بطميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف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 124. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا 125. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا 126. وقد أحفظ إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزوى الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيّ يا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب نوحيها اليك وما كنت لديهم اذ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 أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُم مُّغَشِّيَةٌ مِّن عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَهَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ